و يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Ainan dihnya tussam masal sabilah, wya tufu alaihim wuldan muklldun, iza raihtum hasibthum lual amman thura, wiza raihta tham raihta Aliahum fiya busundus khudru wa istabrak wa hullu asamir min fittu wa saka hum rubhum sharabatuhu Inna haza kanakum jaza' wa kana sayukum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 Al-Gajilat, wajerun warahm yooman thaqila. Nampun khalqana hum, wajadzana asrahum. Wajda shina, badzalna amthal hum tabdila. Innahazihi tazkirah, يَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رحمته